بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضَلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ لَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ تَقَرَّبُوا بَاطِلًا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْمَثَلَ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا أَلْقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَرْبَرُوا حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا لَنُمَنُّ بَعْدُ وَإِنَّمَا فِتَاء حَتَّى تَبْعَ الْحَرْبُ أَوْزَهْرَهَا غَالِبٌ وَلَهُمْ يَشَاءُ فَاَمِنْهُمْ وَلَا كُلُّ يَبْلُغُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتَ عَرْفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ انصُرِ اللَّهَ يَنصُرْكُم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّىٰ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَا يَا انظُروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمّر الله عليهم وللكافرين أنفالها ذلك بأن الله مهدل الذين آمنوا وأنزل الكافرين لا موت لهم إن الله يرخل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 وَأَكْثَرُهُمْ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُهَا كَلَّا نَعْصِرُ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ كَمَنْ يَزِئُ إِلَى لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعَدُّ الْمُسْتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّن يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خمر لذة وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْعِدُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَمَنْ غَافَلَ فِي النَّارِ وَشُقَّتْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ عَلَيْهِمْ أَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا طَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ كَعَلَّلُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قَبَضَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوا هُمْ إِلَى جَنَّةٍ مُّرضِيَةٍ وَزَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ فَقِراً فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ تَوَّةً كَذَٰلِكَ جَاءَتْ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ اللهم استغفر لذنبك واسغفر لذنبك ومن المؤمنين والمنا والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لو نار جزلت ثوره فإذا فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَةَ الْمَارِضِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَعَنَنَّهُمْ قَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْضَّهُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلَعَثَرْتُمْ إِلَّا وَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين رتبوا على عباده من بعد ما أبان لهم الهدى الشيطان سوّل وأم لهم وأمالهم ذلك بانهم قالوا للذين كرمه ما نزل الله سنطيركم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانه اتبعهما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان ليخرج لي الله اضلالهم ولان شاء لاريناكهم فلعرفتهم بسهماهم وَلَا تَعْرِفَنَّ لَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْذُوا أَخْبَارَهُمْ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشادوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لين يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوه وسهلوا ولا تبطلوا الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتجروا الى السلم وانتم الاعلمون والله معكم وليرىكم اعمالكم انما الحياه وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنْ يَسْأَلُوكُمْهَا فَيُسْتَكْمُ فَبِقَنُو وَيُخْرِجَ أَضْرَارَكُمْ ۗ هَلْ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَدَّعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فمن وَمَا يَبْقَى عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ